بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استجاب يده وما بعد نبدأ يوم بذن الله تعالى كلاما في نسب النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ به صيغة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما ذكر الخضر رحمه الله تعالى في كتابه نور لكم فبدأ المصنف رحمه الله بعدما ذكر المقدمة التي قدمنا بها في الدنش السابق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم صاحب الكرامة الذي شرف الناس بوجوده شرف الناس زاد الناس شرفا بوجوده صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله طيب والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأب من آبائه ويذكر زوجه معه لأن العرب قديما كانوا يتزوجون أكثر من امرأة في نفس الوقت فهو يقول هذا فلان ابن فلان من زوجه فلانة وهو ابن فلان الذي زوجته كانت فلانة وهكذا قال هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية. محمد ابن عبد الله من عبد الله هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن امه من ام النبي هي امنه بنت وهف الزهريه من بني زهره القرشيه ابن عبد المطلب عبد المطلب هو ابو عبد الله من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزوميه القرشيه وكان عبد المطلب عبد المطلب شيخا معظما في قريش يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم هذا عبد المطلب كان سيدا في الكون وكانوا يطيعونه في كل شيء يصدرون عن رأيه يعني يعودون عن رأيه إذا قال لهم رأيا هم يرجعون إليه ويتبعونه ويقدمونه في مهماتهم يقدمون عبد المطلب في أشياء مهمة ويقدمون رأيهم ابن هاشم هو عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم من زوجه سلمة بنت عمرو النجالية الخزرجية ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت مجرة السلمية ابن قصي من زوجه حبار بنت حليل الخزاعية وكان الى قصي في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه وهذا يسمى رفاذة والندوة وهي الشورى لا يتم أمره إلا في بيته واللواء لا تعقد راية الحاج بإلا بيده هذا قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس إذا عدنا قليلا قبل هذا الأمر إذا عدنا إلى الخلف قليلا وجدنا أن إبراهيم عليه السلام بنى بيت الله بنى الكعبة حين وعاش هناك إسماعيل لما تركه ابوه مع هاجر في هذا المكان ولم يكن هناك بيت عاش أبي إسماعيل مع أمه هاجر واجتمع العرب في هذا المكان زمن طويلا ثم جاء إبراهيم عليه السلام وبنى بيت الله الحرام، بنى الكعبة في هذا الموضع وبقي المسؤول عن الكعبة إسماعيل عليه السلام وأولاده من بعده هم المسؤولون عن الكعبة حتى حدث وهؤلاء هم نسل قريش هم أصل قريش هؤلاء حتى حدث في زمن من الأزمنة أن قبيلة جرهم وهذه هي القبيلة التي كان إسماعيل فيها ظلمت وبدأت تمنع الناس عن البيت هم أهل البيت هم الذين يحمونهم بدأت تمنع الناس عن البيت وبدأت تسيئوا إلى أيها الدين تسيئوا إلى, إلى, إلى, إلى تعظيم هذا البيت تسيئوا إلى حجمته فخرجت عليها قبيلة اسمها خزاعة هذه الخزاعة بدأت تجمع نفسها وخرجت ضد جرهم فقاتلتهم قتالا شديدا فلما شعرت جرهم أنها تخسر هذا القتال جمعت أموالها جمعت سلاحها وجمعت الذهب والفضة ووضعت هذا الجميع كله في زمزم في داخل البيئر ثم طمرت زمزم بالتراب وغطت زمزم فإن هذه بئر زمزم التي تفجرت تحت قدم إسماعيل فإن فجهل مكان زمزم لم يعرف مكانها بعد ذلك وضع فيها الذهب والفضة فإن الذهب والفضة والسلاح والمال وضعت في داخل هذا المكان في داخل زمزم ثم طمرت فلم يضط لها علم بعد ذلك لم يضط لها أثر بعد ذلك جعلت جرمه كل هذا في هذه البيت وطمرتها طمرتها يعني غطتها ولم يعرف فيها بعد ذلك فتولت خزاعة البيت أخذت هذه القبيلة الجديدة بيت الله الحرام وكانت مسؤولة عنه زمنا طويلا وبقي البيت في يد خزاعة حتى جاء, من جاء قصي هذا قصي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هو من قريش فبدأ قصي يجمع قريشا وقد كانت قريش في ذلك الوقت متفاجقة بعضهم هنا بعضهم هنا بدأ قصي يجمعهم مجرة ثانية وذهب يقاتل بهم قزاعة ويطالب بحقه في ولاية البيت نحن المسؤولون عن هذا البيت ونحن ولد إسماعيل فإنه وبعد قتال حدث بينهم اتفقوا على ان قليشه تاخذ البيت هذا حدث صلح بهذا ورجع مسؤولية البيت إلى من الى وكان المسؤول عن ذلك هو قصي لما لما اخذ قصي هذا جعل بعض الاشياء المتعلقه بالبيت فجهز مكانا لاطعام الطعام إطعام الطعام الذين يأتون إلى الحج من أين يأكلون قال أنا المسؤول وكان يجمع الأموال من الناس ويجهز طعاما لأهل البيت لمن يأتي إلى الحج وهذا يسمى باللفادة إطعام الطعام يسمى ماذا؟ يسمى الفادة هذا هو. وعليه ثقاية البيت الماء عرفنا أن زمزم أغلقت زمزم طمرة ووضع فيها السلاح والمال والمال الحذاب والفضة وأغلقت ولا يعلم أحد بمكانها، فكان هو المسؤول عن السقاية، فكان يأتي بالماء من أماكن بعيدة يجاهده لأهل البيت. فهمنا؟ إذا الفادة وماذا والسقاية؟ وكانت لو الحجابه الحجابه مثل الشرطة اليوم هو الذي يحرس يحرس البيت، مفتاح الكعبة عنده لا يدخل أحد إلا بإذنه ولا يخرج أحد إلا بإذنه. فهو له الحجابه اذا ثقاه حفاده وثقيه وحجابه كذلك كذلك له اللواء اللواء هو رايه الحرب لا تخرج حرب الا باذنه هو الذي يعقد اللواء هو الذي يربط لهم اللواء ويعطيه لمن يخرج الى القتال فلا تخرج لا يخرج قتال إلا باذن قصي إذا في يد قصير بعض السلطات هي الفادر الطعام السقايه الماء الحجابه هذا الشرطة المفتاح مفتاح الكعبة اللواء ثم بقي له شيء مكان نتكلم فيه ونجتمع مثل البرلمان اليوم فكانت له دار ندوة بنا دارا يجتمع الناس فيها يتكلمون في أمورهم وهو رئيس هذه الدار هو المسؤول هذه الدار التي يأتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى اجتمع العرب فيها يتفقون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الندوة هذه فهمنا فهذه الخمسة كانت في يد قصيم هو الذي أنشأها وهو الذي بدأها فهمنا ولهذا السؤال كان إلى قصيم في الجاهلية حجابة البيت الحجابة هي المفتاح لا يدخل أحد إلى الكعبة إلا بأمره وسقاية الحاج السقاية هي الماء وإطعامه المسمى بالعفادة وكنا لماذا السقاية لأن زمزم لم تكن معلومة وسنعرف قصة وجود زمزم مواجدة ثانية والعفادة وهي إطعام الطعام والندوة الندوة هي دار الندوة هي البيت الذي يكون فيه الحوار والشورى لا يتم أمر إلا في بيته. واللواء، اللواء هو رأي. لا تعقد راية الحرب إلا بيده. ولما أشرف على الموت، لما اقترب قصي من الموت وكبرت سنه، جعل في يد أحد أولاده، وهو أكبر الأولاد، اسمه عبد الدار. فما؟ لكن بن عبد مناف أجمع رأيه. على ألا يتركوا بني عمهم عبد الدار بني عمهم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر. طيب. لما مات قصي انتقلت هذه العظمات هذه هذه عضمات هذه هو مسؤول مسؤول مسؤول انتقل كل هذا إلى ولده عبد الدار. عبد الدار هو أكبر الأبناء وبقي هذا الأمر في يد عبد الدار. فلما مات عبد الدار لما مات عبد الضال انتقل الأمر إلى أولاده عبد الضال له اخ اسمه عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم جابع فجاء أولاد عبد مناف وقالوا لا يأخذ أولاد عمنا أولاد عبد الضال لا يأخذون كل شيء هذه خمسة مفاخر خمسة أشياء عظيمة لهم جميعا هذا لا يصح لا بد لنا من شيء لا بد أن نأخذ من هذه الخمسة شيئا وحدث بينهما خلاف وكاد القتال يحدث بين أبناء العم حتى اتفقوا على تقسيمها بينهم بن عبد مناف أجمع رأيهم نووا على ألا يتركوا بني عمهم عبد الدال يستأثرون, يستأثرون يعني يختصون بهذه المآثر بهذه المفاخ هذه أشياء يفتخرون بها وكاد يفضي الأمر إلى قتال كذا يفضي يعني كاد الأمر يصل إلى القتال بسبب هذا كذا يصل إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين إلا أن العقلاء من الفريقين تداركوا هذا الأمر وتدخلوا فيه فأعطوا بني عبد مناف السقاية واللفادة تفهمنا أخذ أبناء عبد مناف السقاية الماء واللفادة واللفادة إطعام الطعام وبقية الثلاثة الأخرى مع أبنائه عبد الضال. فدام فيهم يعني بقي هذا الأمر فيهم إلى أن انتهت إلى العباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده دام هذا الأمر في ابناء عبد مناف ثم أبنائهم وأبنائهم وأبنائهم حتى وصل الأمر إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قينه ف. دام الأمر حتى وصل إلى العباس ثم في أبناء العباس من بعده فهمها ثم لبنيه من بعده أما الحجابه فبقيت بيد بني عبدالدار الحجابة مفتاح الكعبة بقي في يد بني عبدالدار وأقرها لهم الشرع ثم الشريعة أقرت هذا لهم بعد ذلك فهي فيهم إلى اليوم هي فيهم إلى الآن موجودة اللفادة منفتح الكعبة مع أبناء أبناء أبناء أبناء, أبناء, أبناء, أبناء, أبناء تعود إلى عبد الضار إلى أبناء من؟ إلى أبناء شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الضار فهي فيهم إلى اليوم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ذهب إلى عثمان ابن أبي طلحه وأخذ المفتاح منه علي ابن أبي طالب من أبناء من, من أبناء عبد مناف ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف اخذ المفتاح من من, من عثمان ابن شيبة فهم من بني عبد الدار اخذ المفتاح منه يوم فتح مكة فذهب عثمان يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه من بني عبد مناف واخذ المفتاح مني هذا يوم فتح مكة وكان في الامر ماذا ما فيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يرد له المفتاح فقال لعلي رده إليه ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة وهذا معنى قول المصنفين أقرها الشرع فيهم يعني قبل الشرع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في ذلك اليوم خذوها بني طلحة أو آل طلحة خالدة تالدة هي لكم إلى يوم القيامة طيب لا ينزعها عنكم إلا ظالم، لا يأخذه إلا من يظلم، وبقي فيهم إلى اليوم. هم بنو شيبه ابن عثمان ابن أبي طلحه ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الضار. هذا هذه مسألة ماذا الحجابة أما اللواء فدام فيهم اللواء بقي في بني عبد الضار حتى جاء الإسلام فاصبح أصبح اللواء يعقد لمن لأمير المؤمنين. يعني من المسلمين ليس لبني عبدالدار خاصة من تولى إمارة المسلمين فهو مسؤول عن الكتاب وهو الذي يأمل به أما اللواء فدام فيهم في بني عبدالدار حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين أصبح كل من يصبح خليفة هو مسؤول عن الكتاب فهو الذي يأمل به وهو الذي يعقد لواءه يضع الخليفة في من يراه صالحا له وكذلك الندوة الندوة كلنا هي, هي دار المناقشة بطلت أيضا بعد ذلك وأصبحت لأمير المؤمنين هو يعقد الاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا تمام؟ هذا من؟ هذا قصي الذي جمع قريشا بعد أن كانت مفرقة ثم قال المصنف وقصي هذا ابن كلاب ابن كلاب من زوجه فاطمه بنت سعد وهي امراه يمنيه من اليمن اصلا من قبيله اذن شنوئه هذه قبيله يمنيه ابن مره طيب ولو ولو نضاف الى نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قصي ابن من قصي بن كلاب جيد هنا الظهرية طيب لم يذكر هنا ولكن هذا كلاب يجتمع فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب أبيه مع نسب أمه يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم جدها كلاب هذا أيضا في نسبها وصلت إلى كلاب فنسبها ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقيان فيه ابن مره من زوجه هند بنته صغير من بني فهل بن مالك ابن كعب مره ابن كعب من زوجه وحشية بنت شيبان من بني فهل ايضا ابن لؤي من زوجه ام كعب مالية بنت كعب من قضاعة مالية او ماويه عندي كتب مالية باللؤية والتجديد وضبطها من زوجه قال ابن غالب من زوجه ام لؤي سلمة بنت عمرد همنا سمرة سلمة بنت عمرد كتب عندك الكزاعية ابن فهرد من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل وفهن هذا هو الذي كان يسمى قريشا في قول الأكثرين يعني هو الذي كان يسمى قريشا وسميت القبيلة بقريش بسببه ابن فهن وفهن هو قريش في قول الأكثرين هذا اسمه فهن ويسمى قريشا وكانت قريش اثنتي عشرة قبيلة قريش أولاد فهن كانوا 12 ولدا وكل ولد أصبح له أولاده فهؤلاء جميعا هم أبناء كريش كانت كريشه 12 طبيلة بنو عبد مناس وبنو عبد الدار ابن كصي وبنو أسس ابن عبد العزة ابن كصي وبنو زهرة ابن كلاب هذا هو زهرة ابن كلاب هو جد آمنة فيمنا امنه بنت وهب بنت زهره ابن كلاب وبنو مخزوم ابن يقظه ابن مولى بنو مخزوم الذين منهم ابو جهل وبنو تيم ابن مدركه وبنو عدي ابن كعب أبناء عدي الذين منهم عمر بن خطاب الذين من نسلهم عمر رضي الله عنه وبنو سهم ابن هصيص ابن عمرو ابن كعب وبن عامر بن لؤي وبن تيم بن غالب وبن الحارس بن فهم وبن محارب بن فهم فإن هؤلاء هم كريش هذه القبائل كلها خرجت من القبيلة الأم من الأصل من كريش وهؤلاء سكن بعضهم في داخل مكة وسكن بعضهم خارج مكة على حدودها في الأعالي ونحن كلنا إن كريشا كانت مفجقة حتى جمعهم قصير و قال والمقيمون منهم بمكة الذين يقيمون في داخل مكة يسمون بقريش البطاح والذين بضواحيها يسمون بقريش الظواهر كانت قريش مفارقة مكة إن شاء الله تعالى لمن ذهب مكة أو بيت الله الحرام في مكة في أخفض مكان تقريبا فيها كل من دخل إلى الكعبة شعر أنه ينزل من علوم فمكة في مكان منخفض بين جبال ولهذا كان المشركون إذا عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة يقولون أدعو الله أن يوسع لنا جبال مكة أن تصبح مكة أكبر لأنها بين الجبال فمن سكن في الداخل فهم كريش البطاح البطاح هو المكان المخفض ومن سكن في الخارج على الجبال فهم كلش الظواهر لأنهم في المكان الظاهر المستفعة ثم قال مكان نعم البتارح والظواهر هو الأبناء من الذين سكنوا في الظواحي يعني في أطراف مكة في الأماكن العالية ثم قال ابن مالك هذا قريش فهل هو ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث وهي من جرهم هي من جرهم التي كانت على البيت من ابناء إسماعيل عليه السلام ابن النضر من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان النضر ويقولون النضر بالفتح عيه. ابن كنانة من زوجه بدرة بنت مودرة ابن قد ابن خزيمة من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان ابن مدركة ويقولون مدركة بالتجديد ابن مدركة من زوجه سلمى بنت أسلم من قباعة قبعة قبيلة ابن الياس من زوجه خندل المضلوغ بها المثل في الشرف والمنع. خندت كانت مرأة مشهورة بالشرف والمنعة المنع هي ممتنعة لا أحد يصل إليها ابن مضر من زوجه الرباب بنت حيدة ابن معد مضر ابن نزار من زوجه سودة بنت عك ابن معدن من زوجه معانه بنت جوشم من جرهم ابن عدنان وعدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم العشرون هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عدّت هؤلاء الذين ذكروا فعدنان هو الجد العشرين هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وهكذا قال أهل سيا هذا إلى هنا إلى الجد العشرين هذا هو النسب المتفق عليه يعني اتفق أهل سيا على النسب هذا الذي قلقناه إلى عدنان ومنهم من زاد بعد عدنان إلى آدم يعني ثم قال ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان إلى آدم ولكن النسب بعد ذلك مختلف فيه يعني فبعضهم يقول لا فلان ليس ابن فلان بل هو ابن فلان يقولون لا بل هو في كتب كذا وكذا هو منصوب إلى فلان بعد عدنان يوجد خلافان أما إلى عدنان فهذا النسب متفق عليه هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين أما النسب فوق ذلك أما بعد ذلك فلا يصح فيه طريقه يعني ليس فيه إسناد صحيح إلى النهاية غاية الأمر انهم اجمعون على ان نسب رسول صلى الله عليه وسلم ينتهي الى اسماعيل بن ابراهيم ابي العرب المستاحبة غاية الأمر انهم اتفقوا على ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام هو ابو العرب المستاحبة طيب العرب كانت تسكن اليمن أصله أصل العرب كان في اليمن فإنه وأبوهم يسمى يعرب ابن الطحطان ولهذا سموا بالعرب نسبة إلى أبيهم يعني. ولما حدث في اليمن ما حدث لما سهل سد مأجب وتفرق القوم انتقل هؤلاء العرب وتفرقوا في أماكن مختلفة فإنه فمنهم فريق نزل مكة. ولم تكن في ذلك الزمان مكة ولما جاءت هاجروا وابنها في هذا المكان ثم فجر الله زمزم اجتمع هذا الفريق من العرب وهم جرهم إلى هاجر وطلبوا أن يعيشوا معها مقابل ماذا؟ مقابل أنهم يساعدونها في الحياة وهي تعطيهم من ماء زمزم وبقي الأمر على ذلك هذا الفريق من العرب يسمون بالعرب القحطانيون يقال في كتب السير أن الله قدر أن إسماعيل كبر في هؤلاء في هذا القسم من العرب ثم هذا القسم تزوج منهم إسماعيل وبدأ ينتهي قليلا قليلا بدأ بعضهم يموت ثم أولادهم يموتون شيئا فشيئا ثم وجد فريق جديد من العرب هم من أولاد إسماعيل فقط فهمنا. وهذا القسم اتفق المؤرخون بعد ذلك على تسميته بالعرب المستعربة استعربة الألف والسين والتاء تدل على الطلب يعني يريدون بذلك أن هؤلاء ليسوا عربا اصلا بل هم أبناء إسماعيل الذي أخذ العربية من من أهل زوجه لأن إسماعيل تربى في هؤلاء القوم. وإسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا اصلا فهمنا ولهذا يقال إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب المستعجبة الذين جاء منهم النبي صلى الله عليه وسلم أما العرب الأصليون القحطانيون فأصبحوا يسمون بالعرب البائدة بائدة التي انتهت ولم يبقى لهم ذكره والعرب الموجودون من العرب المستعجبة من أولاد إسماعيل الذين أخذوا العربية الذين لم تكن العربية أصلهم يقول المصنف نسب شريف كما ترى أباء طاهرون وأمهات طاهرات لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختار الله هاديا مهديا من أواسط العرب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أبيه إلى رحم الأم ثم من من صلب الاب الجديد الى رحم امه وينتقل وينتقل حتى وصل إلى حتى اختار عبدالله تعالى هاديا مهديا من اواسط العرب نسبت يعني هو من وسط العرب نسبت فهو من صميم قريش هذا النبي صلى الله عليه وسلم من وسط قريش من اصلها هو من بني عبد مناف كما كل من صميمها من اصلها من وسطها التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة لهم القدم الأولى لهم المنزلة العالية في الشرف ولهم المنزلة العالية في علو المكانة بين العرب القدم. نعم لهم قدم في هذا الأمر يعني لهم مكان يقفون فيهم لهم ثبات لهم قوة في الشرف وعلو المكانة بين العرب ولا تجد في سلطلة أبائه إلا كراما لا تجد في أباء النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ليس له قيمة. لا تجد شخصا كان لا نقول غنيا وفقيرا. ليس هذا هو الأمر. ليست المسألة بالغنى. بل سادة النبي اجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان سادة في أقوامهم. حتى لو لم يكونوا أغنياء. حتى لو لم يكن لهم ماله. ولكنه سيد في القوم. له كلمة. يطيعونه يسمعون منهم إذا أرادوا فعل شيء يعودون إليه وهكذا ليس فيهم مستجذل المستجذل هو الذي لا قيمة له كما اليوم نقول مثلا بواب أو نقول كناس أو نقول لم يكن فيه رجل من هذا من هؤلاء بل كلهم سادة فادة وكذلك أمها آبائه أباء النبي صلى الله عليه وسلم من أرفع القبائل شأنه ولا شك أن هذا أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة وهذا معلوم شرعا أن كل نبي يبعث في نسب من قومه هنا وكل اجتماع بين أبائه وأمهاته كان شرعيا وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه لم يدقل زنا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم كل اجتماع بين رجل وامرأة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان من زواج، ولهذا تجده يقول من زوجه كلانا فكان زواجا معروفا متفقا عليه فكان كان كل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية ولم ينل نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من سفاح الجاهدية لم يدخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من السفاح والصفاح هو لم يدخل في نسبه شيء من سفاح الجاهليه بل طهره الله سبحانه من ذلك والحمد لله فهمها؟ فهمها.